قاتلوهم يعزلهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف فرور قوم مؤمنين ويزهر غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 119. وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين 110. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وُزُهُمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الله